وقال حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدلة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنا هذه قضية انفرد بها مالك رحمه الله عن الآئمة الثلاثة يقول إذا حج الرجل وامرأته الزوجان معا ولزمهما هدي كان متمتعين او كان قارنين يبقى كل واحد عليه هدي ولا لا طيب لو ان الرجل متمتع والمراه مفردة يبقى عليهم الاثنين ولا على واحد على مين على الرجل وكذلك العكس فمالك يقول الرجل وامرأته لا يشتركان في بدنة واحدة لو شلت محل بدنة وقلت هديا واحدة جرب المسألة لكن نترك هذه في جانب وننتقل الى جزئية ثم نرجع الهدي والضحية يشتركان في الزمن كلاهما يوم العيد الضحيه تقبل الاشتراك الرجل يذبح الضحيه يضحي بالكبش او بالشاته ويقول هذا عني وعن اهل بيتي زوجته واولاده وعياله واحفاده والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين واحد منهما قال هذا عن محمد بيت محمد والثاني قال هو هذا عم لم يضحي من أمة محمد يعني لو واحد ابن حلال يوم العيد كده في المدينة وقال هذا عمل لم يضحي من اهل المدينة يسوي خير ولا لا يسوي خير في الجميع يمكن بعض ناس ما ضحى فالمبدأ عند الجميع بما فيهم مالك يجوز الاشتراك في الضحية ولا ما يجوز يجوز ولما كان هدي الحج يشابه الضحيه اراد مالك ان ينبه بان الاشتراك الواقع في الضحيه بين الرجل وزوجته وهي اقرب الناس اليه لا يجوز هذا الاشتراك في هذه الحجه ولذا قال زوجته ما كان يقول اي اثنين لكن يكون واحد الزوجة الزوجه تشارك في الضحيه اذا تشارك في الهدي لو قال لا يشترك اثنان في هدي يمكن يجي واحد وعارضه طب يا اخو الزوجة ماذا تشترك معه في الضحية ولا لا لكن جاء بالزوجة خاصة ليدل من باب اولى انه لا يشترك اثنان في هدي ولو جم تجاورين ولو صديقين ولو اجنبيين فمبدأ مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي قد حطوها في كيس نايل وخلوها. ناتي للجمهور الجمهور باتفاق يجوز الاشتراك في الهدي اي الهدي اذا لن يكن شات لان احنا عرفنا ان اقل ما السيسر من هدي شات اذا لو اشتركتنا حتكون نصف شات اذا الشات لا تقبل مشاركة ما فوق الشات يقبل الب... ما فوقها إيش البقرة والبدنة كم يشتركون فيها الجمهور على سبعة هناك من يقول لا تسعة يقول لا عشرة ولكن الجمهور على إيش السبعة في بدنة وجاءت روايات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يشرك بين السبعة اشتركوا سبعة في بدنة فهناك نصوص مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم والنص الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اهدى عن نفسه مئة بدنة وعن جميع نسوته بقرة بقرة واحدة عن نسوته كلهن بعضهم يقول هذا يجوز عن التسعة لان نسوته تسعة كنا حججنا معه فالبقرة عن تسعة لكن الجمهور يقولون ومن قال ان التسع من زوجاته كن متمتعات او قارنات لما كنش كان البعض منهم مفردة وليس عليها هدي وان سبعة فقط منهن كان عليهن الهدي ما يستطيع انسان يجاوب على هذا اذا نتفق على ان الجمهور قالوا يجوز الاشتراك في الهدي اذا لم يكن شات بقرة او بدنة وقدر الاشتراك سبعة أشخاص اذا مالك في جانب والجمهور فيش في جانب آخر مالك يجوز الهدي بشات ولا لا ها؟ يجوز إذن لا يلزم بدنا بدنا كما في النص هنا لكنه يأخذ بالأكمل يعني لو أن الزوج اهدى بدنا يهدي للزوجة أيضا بدنا ولا يشاركها معه ليكون هدي كل منهما كاملا لشخصه اكمل لحجه لانه اراق الدم باسمه دون مشارك واذا جئنا لهذه الناحيه يبقى افضل ولا لا افضل لكن لا يمنع ان ينفرد كل منهما بشات اذا قارب الجمهور ولا ابتعد قارب نادي لقضيه المشاركه للعلماء بحث في نوعيه الاشتراك اولا مالك يقول لا اشتراك الشافعي واحمد يقولون الاشتراك مطلقا معنى مطلقا لو كان خمسه سبعه اشخاص في سياره وبخيمه واحد اثنين مفردين وخمسا قارنين يبقى الهدي على من على خمس قال بدنا بسبع ثلاثه بسبعمائه الخمسه ما قالوا الاثنين دول مش شاركوا معنا لو احنا يجب نشتري شات ندبحها وناكلها احنا ما علينا هدف ونبغى نشتري لحم قال تعال عنا خمسه علينا ايش خمسه اسباع وعنا سبعين زايده نبيعها عليكم او عنا سبعين اشتركوا معنا فيها يوبل اثنين لهما سبعاني سبع لحم ولا قربة ها اذا اشترك مع اصحاب الهدي اصحاب لحم واكل يجوز ولا ما يجوز واحد هزلي لي احنا اولا عايزين تقسيم الثلاثة عشان يسهل علينا مالك قال ايش ما في اشتراك يقابل مالك على الخط المنعكس من يجوز الاشتراك حتى ولو كان بسهم لحم ولو كان بايش مشترك للحم والاكل هذا قول الشافي ومن وافق ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يجوز الاشتراك الا للمتقربين اي الهدي فاذا كان هؤلاء السبعه وعند ابي حنيفة يقولهم لا ما يجوز اما تقتصروا انتم الخمسة ولا تقوم باسمكم السبعه و... وياخذون اي قسم منها لا او تجيب اثنين مثلكم وتنحر على انها كلها هدي لان لا ننحرها على انها خمسه اسبعها هدي وسبع لحم نيه الذبح واحده ولا لا طبعا حنيفه رحمه الله يقول نيه ذبحها للهدي ولا للاكل ولا للهدي والاكل اما للهدي مره والا للاكل مره واما ان تجمع في نيه ذبح حراقة دم واحد لهدي عباده ولاكل يقول لك لا ايش رايكم بقى هنا ها يبقى مالك يقول ايش ما في اشتراك الشافعي ومن وافقه يقول ايش اشتراك مطلقا ابو حنيفه رحمه الله يقول ايش اشتراك بشرط اتحاد للمشتركين اتحاد المشترك ما هو اتحاد رياضي اتحاد نوعية المشتركين ان يكونوا جميعا ايه مشتركين بنية القربة وعلى هذا ايه ارجح عندكم الان اظن ابو حنيفة احسن هلان ها والحمد لله اذا قضية الاشتراك تنتهي بهذا التفصيل والجمهور على جواز الاشتراك الى سبعة في الواحدة البقرة أو البدنه والأولى كما اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن يكون المشتركون من أهل القربه والله تعالى أعلم